بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنستانف اليوم بعون الله وتوفيقه وتسديده تفسير الجزء السابع من كتاب الله من كتاب المختصر في التفسير فضل يا أبا حبيب رسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنا نصارى وبينت الآية أن قرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء زهاد وعبادا وأنهم متواضعون غير متكبرين لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه فوائد من الآيات طبعا آيات الصفحة كلها أولا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لللعن والطرد من رحمة الله تعالى ثانياً من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله ثالثاً موالاة أعداء الله توجب غضب الله عز وجل على فاعلها رابعاً شدة عداوة اليهود لأهل الإسلام وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالموده للإسلام لعلمهم أنه دين الحق وإذا هؤلاء قلوبهم لينة حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام يقولون يا ربنا صدقنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا يا ربنا مع الشاهدين على الناس من هذه الأمة يوم القيامة وما لنا لا نرمو إله ما جاء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 فجازهم الله على إيمانهم وإعترافهم بالحق جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط. والذين كفروا بالذب بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ملازمين لها لا يخرجون منها أبدا لأيها الذين آمنوا لا تحرموا الله لكم ولا إن يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تحرموا المستلذات من المآكل والمشارب والمناكح التي أباحها الله لكم لا تحرموها تزهدا أو تعبدا ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم وكلوا مما عزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي كل مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه لا يؤكدكم الله من في إيمانه تفرغوا في عام عشرة من من أوسط ما تطعون أو في سفرهم أو في حذير فمن لم يجد تصيام ثلاثة أيام ذلك تفاضل إيمانهم إذا لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على السناتكم من الحلف من غير قصد وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم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 فوائد من الآيات أولا الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث ثانيا عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب ليفعلن أو لا يفعلن ثالثا بيان أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ طَاهِرَ الْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ مِنْ الشَّيْطَانِ يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله إنما المسكر الذي يذهب العقل والقمار المشتمل على عوض من الجانبين والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها والقذاح التي كانوا يستقسمون بها كل ذلك إثم من تزيين الشيطان فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بالمطلوب الجنة وتنجون من المرهوب النار انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون انما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار ايقاع العداوه والبغضاء بين القلوب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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مناطق إذا ما من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 فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لما ارتكبه من مخالفة ما نهى الله عنه <تصفيق> والله عزيز يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما شرع لا تقتلوا الصيد البري وأنتم محرمون بحج أو عمره ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين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 أولا أن عمل العبد من طاعة ومعصية كسب للعبد وحده فله يعود خير طاعته أو ضرر معصيته ثانيا عدم مؤاخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه ثالثا تحريم الصيد على المحرم بحج أو عمره رابعا من حكمة الله عز وجل في تقديره لإيجاد المحرمات اختبار عباده وابتلاءهم وتمشيصهم خامسا بيان كفارة قتل المحرم للصيد سادسا من شكمة مشروعية الكفارات معاقبة المخالف وردعه وزجره حتى لا يرجع لمخالفة أمر الله تعالى وحز لكم ليل وحز لكم الصيد وحز لكم صيد البحر وقعانه وما تلعب لكم ما السيدة وحرم عليكم صيد البر ما لنتم واتقوا الله الذي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 جعل الله لتعلم بيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغايد ذلك لتعلم أن الله يعلم جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه وجعل الأشهر الحرمة وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم والهدي والقلائد المشعرة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 اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وغفور لمن تاب رحيم به ما على الرسول إلا والله ما وما تكتمون ليس على الرسول إلا تبيغ ما امره الله بتبليغه فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية فذلك بيد الله وحده والله يعلم ما تظهرونه وتكتمونه من الهدايه أو الضلال وسيجازيكم على ذلك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 يا أيها الذين لا تسالوا عن اشياء لكم والله والله أَيُّهَا الَّذِينَ يا اللَّهَ وَاتَّبَعُوا صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بما شرعه لا تسالوا رسولكم عن اشياء لا حاجه لكم بها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 قد سألها قوم من ثم أصبحوا كافرين قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها ما الله من بحيرة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 لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات واكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام فواعد من الآيات أولا إباحة أكل ما قذفه البحر من دواب به حية كانت أو ميتة ثانيا الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخوية ودفع المضارد عنهم ثالثا وظيفة الدعية إلى الله تعالى هي البلاغ المبين الواضح وأما هداية التوفيق فهي موكولة إلى الله تعالى رابعا عدم الإعجاب بالكثرة فإن كثرة الشيء ليست دليلا على حله أو طيبه وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي خامسا من أدى بالمستفتي تقييد السؤال بحدود معينة فليسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه سادسا ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإذا قيلوا اتعالوا إلى ما أنه الله وإلى الرسول قال حسنا ما علينا عليه ولا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 فلا يتبعهم الا من هو اجهل منهم واضل سبيلا فهم جهله ضالون ايا ايها الذين امنوا عليكم لا يضركم من والله الى الذي اتبعتم الله نؤذيكم يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بما شرعه عليكم أنفسكم فلزموها بالقيام بما يصلحها لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم ومن اهتدائكم أمركم ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه يا أَيُّهَا الذين آمنوا مَا بينكم إذا حضر أحدكم الموت إِذَا حَضَرَ اثنان الْمَوْتُ حِينَ منكم إِمَّا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَطْرَافٌ إن مِنْ أَهْلِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ غَرِيبًا بِالأَرْضِ فَلَا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بما شرعه إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين إن سافرتم فنزل بكم الموت وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبا ولا يكتمان شهادة لله عندهما وإنهما إن فعلا ذلك يكونا من المذنبين العاصين لله فإن عفر على أنهما استحقا إسما فآخرني أولى مقامهما من الذين استحق عليهم الأولى فيقسمان وشهادتهما ومعتقلينا ان الى الله فان تبين بعد التحليف كذبهما في الشهاده او اليمين او ظهرت خيانتهما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 والله والله القوم ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى اتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان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 فواعب من الآيات اولا إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاقته فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد ولن يسأل عن غيره من الناس وخاصة أهل الضلال منهم ثانيا الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها بإشهاد العدول عليها ثالثا بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية يوماني مع الله الرسل فيقول ماذا اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتم إليها قالوا مفوضين الجواب إلى الله لا علم لنا وإنما العلم لك ربنا إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة والحاضرة قال الله عليك وعلى بروح القدس فعلمك الكتاب والحلمة والثورات والإنجيل وإن تخلق من الطين جهيئة الطير بالإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بالإذن وتبدئ الألمى والأدرص بالإذن وإن تخرج المرسى بالإذن وإن كتفت بني إسراء اذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير اب واذكر نعمتي على امك مريم عليه السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها واذكر مما انعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وانت رضيع بدعوتهم الى الله وتكلمهم في كهولتك بما ارسلتك به اليهم ومما انعمت به عليك ان علمتك الخط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 ثم تنفخ فيه فيكون طيرا وأنك تبرئ من ولد أعمى من عماح وتبرئ الأبرص فيصير سليم الجلد وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم كل ذلك بإذني ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت أَنْ حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك منقادون إذ قال الحواريون يعني سدن مريم فليستطيع ربنا الله واذكر شيء قال الحواريون هل يستطيع ربك إذا دعوته ان ينزل مائده من السماء فاجابهم عيسى عليه السلام بان امرهم بتقوى الله وترك طلب ما سالوا اذ لعل فيه فتنه لهم وقال لهم توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنهم صدقتنا صبقتنا ونكون عليها من الشهيرين قال الحواريون لعيسى نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس فوائد من الآيات اولا اثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم ثانيا إثبات بشرية المسيح عليه السلام وإثبات معجزاته الحسيه من أحياء الموت وإبراء الأكمه والأبرص ثالثا بيان أن معجزات الأنبياء تهدف لتثبيت الأثباع وإفحام المخالفين وأنها ليست من تلقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله تعالى قال عيسى النبي الله ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عند أولنا منك وأنت خير الرازقين فأجاب عيسى طلبهم دع الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكر لك وتكون علامة وبرهان على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك وأنت يا ربنا خير الرازقين قال الله إني أمسرها عليكم فمن يخبر بعض منكم فإني أعذبهم عذابها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 في في واذكر حين يقول الله يوم أعلم مخاطبا عيسى بن مريم عليه السلام يا عيسى يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخَاطِبًا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ دون يَا فأجاب عيسى منزه الرب لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته لأنه لا يخفى عليك شيء تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر ما إلا ما لي أن الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا قال عيسى لربه ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم فلما انهيت أجلي برفعي إلى السماء حيا كنت يا ربي أنت الحفيظ لأعمالهم وأنت على كل شيء شهيد لا يغيب عنك شيء فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي إن فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت الْحَكِيمُ إن تعذبهم يا رب فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وَإِنْ تمن على من آمَنَ منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك فَأَنْتَ العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك قَالَ اللَّهُ هذا يوم قال الله لعيسى عليه السلام هذا يوم ينفع صادقين نيات والأعمال والاقوال صدقهم لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت رضي الله عنهم فلا يسقط عليهم أبدا ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ذلك الجزاء والرضى عنهم هو الفوز العظيم فلا فوز يدانيه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 عليه ثانيا تبرئة المسيح عليه السلام من الدعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية ثالثا أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل فكيف بمن دونهم درجة رابعا علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة سورة الأنعام مكية نقصد السورة تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق وخلق الليل والنهار يتعاقبان الليل خلقه للظلام والنهار خلقه للنور ومع هذا يكفر به بعض عباده ويجعلون له شريكا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا مسمى عنده ثم أنتم هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق أباكم آدم عليه السلام منه ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث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 ما تأتي المشركين من حجة أو معجزة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله وجاءتهم المعجزات الدالة على صدق رسله ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها وقد بالحق لما جاءهم فسوف إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن سيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة ألم يعظم أهلتنا من صيبهم من طرن مكناهم في الأرض ما لم نمكي لكم وأرسل فلم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمه، فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة مكن لهم في الأرض ما لم يمكن لكم أنتم وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي وخلق من بعدهم أمما أخرى ولو نزلنا عليك في غرقاس بأيديهم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 قال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبة إذا نزل فوائد من الآيات أولا شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية ثانيا التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها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 يستهزئ هؤلاء بطلبهم زال ملك معك فقد استهزأت امم من قبلك برسلها فاحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه <تصفيق>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 جمعهم جميعا يوم القيامة هذا اليوم الذي لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله لا يؤمنونه فينقذ أنفسهم من الخسران ولهم ما في الليل السميع العليم ولله وحده ملك كل شيء ما سكن في الليل فخفي أو تحرك في النهار فظهر الجميع عباده وخلقه تحت قهره وتصرفه وتدبيره وهو السميع لأطوالهم العلم بأفعالهم وسيج عليها قل أبي الله أتقد وليا من السماوات والارض وهو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 من يصرف عنه يوم ذهن فقد رحمه وذلك فورهن من يصرف الله عنه ذلك العذاب يوم القيامه ويزحزحه عنه فقد فاز برحمه الله له وتلك النجاة والزحزحة عن العذاب هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وإن يمسك الله بضر فلا تاجح له إلا له وإن وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا صارف يصرفه عنك إلا الله وإن ينلك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء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 الخبير فلا يخف عليه شيء فوائد من الآيات أولا بيان حكمة الله تعالى في ارسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون أبلغ في الاستماع والوعي والقبول عنه ثانيا الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب ثالثا وجوب الخوف من المعصية ونتائجها رابعا أن ما يصيب البشرة من بلاء ليس له صارف إلا الله فإن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته قل اي شيء أكبر شهالا قل الله شهير بينهم وأوهي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 للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله ثم لم ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرؤ من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك كيف على عنهم ما <تصفيق> انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم وضل عنهم ما انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على عن أنفسهم وغاب عنهم وخذ لهم ما كانوا يفترونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا ومنهم من يستجع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 وهم ينهون, عنه وينهون عنه إلا أنفسهم وما وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتجعون هم به وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم وما علموا أن ما يقومون به إهلا كلها ولو ترى ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار، يقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله لرأيت عجبا من سوء حالهم فوائد من الآيات أولا بيان الشكمة في أرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من أجل البلاغ والبيان وأعظم ذلك الدعوة لتوحيده سبحانه وتعالى ثانيا نفي الشريك عن الله تعالى ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص ثالثا بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام برغم جحودهم وكفرهم بل قلت ولو ما نهوا عنه وإنهم ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ما كنا مشركين حين شهدت عليهم جوارحهم ولو قدر انهم رجعوا الى الدنيا لرجعوا الى ما نهوا عنه من الكفر والشرك وانهم لكاذبون في وعدهم بالايمان اذا رجعوا وقالوا ان هي الا حياه الدنيا ولا نحن وقال هؤلاء المشركون لا حياه الا الحياه التي نحن فيها ولسنا مبعوثين للحساب ولو ترى انهم على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال تذوق <تصفيق> العبل لما كنت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 قَدْ يَخَسِقَ الَّذِينَ كِمْتَكُوا بِحِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ وَرُضًا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 وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاع وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَحْزُنُكَ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 la de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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ فَلَا تَكُن كَصَامِتٍ كَذَلِكَ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 غير الذي أيدناك به ففعل ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم لكنه لم يشأ ذلك لحكمة البالغة فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا فوائد من الآيات أولا من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبد والتابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض ثانيا ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع أو غير ذلك ثالثا بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام رابعا تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده بل هي سنة المشركين في معاملة الرسل السادقين كيف الهمة يا ابو حبيبه؟ كيف الهمة يا مشايخ؟ الحمد لله، الله الحمد والفضل سنعود قريباً أحياناً أستفال الله ربما تكون الآيات على النسخة اللي سووا عليها القرآن يعني في الصفحة هذه، ما أدنه ربما حتى في بعض الاخطاء لذلك كتابيه Vielen Dank. Vielen Dank. يعني ابو أبو في الحديث انه من جلس يعني بعد الفجر يذكر الله وكذا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمرة تامة تامة عمرة وفي رمضان عمرة كحد معايا فنسأل الله من فضلي يعني تصور معنا يا أبا سعد تجد ثلاثين يوم بالمسجد إلى الشروق تصلي يعني ثلاثين حجه وعمرة رضا الله القبول والرضا والختمه بالحسنى إذا العمر انقضى اتوضوا شباب ماذا؟ اهلا اقول حلوان مصطفى صادق وعلي بعد رمضان إن شاء الله بنروح مع بعض باذن الله يالله يا الله <تصفيق> يا والله حلو هذي لا رحنا عمره آ مرور مرور هو قال مرور. <تصفيق> <تصفيق> الله اللي يطيث الناس من فوق يارثك يطيث الآدم يلبيهما فيد فيد طيب. قل له الجمعة السبت. هلا؟ الشيخ <تصفيق> الدنيا اللي شو؟ بغض النظر عن أخونا وغيره. موضوع الغاضب هذا غير بارد منك. ليش؟ في ناس تحدي ينها تسمع من الغاضب. لمن أنا لا أنزله إلا بعد الدرس. تفضل بعض من انتهي كله. ربما اللي بسمع. احنا... إن عليك إلا البلاغ لست عليهم المسيطر. اللي يحضر يحضر يعني عشان الله يعلمنا وإياكم ينفع. المسألة إلها ثبات طرح. ليست القضية طرح في البدايات. القضية في الثبات وكمال النهايات. والله الله. دائما الشغل سبحان الله. حتى العلماء ذكروا في قضية المريض والمسافر هل الأفضل يصوم ولا يفتر؟ إيش قالوا؟ قالوا إذا كان لا يشق عليه الأفضل الصوم. لانه يوقع العبادة في وقتها وأبرأ للذمه ومصارع للخيرات كذلك في الدرس لما تحضر الدرس وهو حي وتكون موجود هذا يعني أدعى لبقائك ونشاطك وأيضا هذا فيه الفضل والأجر الوارد في الأحاديث أما أنت ذيالي البيت ربما تكون منسدح وتسمع وتصرح وتنام ويجي نعم الدرس غير غير غير وإنما يأكل من الغنم الخاص يعني هو فيها فضل لا شك هذا يعني الأشياء لمن بعود أو لمن سيسمع بعد ذلك لكن في الوقت الحالي واحد أنساك من جنب المسجد بدي يسمع متى خلاص يحضر في الوقت الآن والحالي بيستفيد ويكون مع اخوانه وبتحصل على فضل كثير والله لو إحنا الآن استحضرنا مع بعض وت... وتذاكرنا الأجر المترتب المترتب لا أقول ما نأخذه لأن هذا عند الله لكن نرجو رحمة الله ونرجو كل هذا الفضل لو نتذكر الأجر والفضل المترتب على الجلوس في المسجد بعد الفجر يو في رمضان في تلاوة كتاب الله وفي تدبر آيات الله في الاجتماع الأخوي هذا والصلاة والذكر يعني فضل كبير والله كل أجور اللي جاءت في فضل العلم والمساجد وإحنا بنحصل عليها طبعا إذا احتسبنا ونرجو الله سبحانه وتعالى ذلك فضل كبير بس ياخد الناس عندها زهد سبحان الله طول الله سهراني كمثال ثم يعني لما يأتي الخير وكذا تستغني يا ليت راميها يعني تسهر على طاعة وعلى بر الله يهدينا ويصلحنا ويصلح المسلمين جميعا شوفوا يا مشايخ خذوا هالفائدة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فتحوا الامن والبلاد والقلوب والافئده بهذا وبالسنة بس لا تقول لي فلسفه ارسطو ولا كتب كذا ولا كتب كذا هذا اللي فتحوا به البلاد العباد اذا احنا اهتمينا بالقران واهتمينا بالسنه انتبه لا تروح لاشيء ثاني طبعا هذه بدها ما يصلك اليها لفهمها من اصول الفقه وكذا لكن كاصل شغلك الشاغل هذه مش شغلك يعني بعض الناس شغله الشاغل الاشياء الثانيه يعني الأشياء اللي حتى تجد الناس يحبون هذا يعني الشعر والادب وهذه الأمور والقصص بعضهم بيجي على القصص نفسه بيجيب لك قصة وبيجلس ساعه ويسرد لك في قصة. وربما لا يذكر آية ولا حديث. لا الذي ينفع الناس والذي يؤثر في الأمة هذا هو وكانوا رضي الله عنه مرة احنا خلصت شخنا عمر جلس ثمان سنوات وهو يحفظ سوره البقره كان لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل يتعلم العلم والعمل جميعا تفضل شيخنا شان الوقت اول يستجيب لما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجمع حي إلا أنعى أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتنا والجميع علمهم عند الله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه. <تصفيق>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 ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في الدعاء عنا معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا. ما حق أنكم لا تدعون إذ غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر فهو ولي ذلك والقادر عليه وأما معبوداتكم فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر وَلَا لقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به فابتليناهم بالفقر والمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له <تصفيق> لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه فلما أكسوا ما به فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا بما أخذناهم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 فوائد من الآيات اولا تشبيه الكفار بالموتى لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهداية ثانيا من حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم ثالثا وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم رابعا من البراهين الدالة على ربوبية الله الاحتجاج على الناس بأنه سبحانه لو أخذ سبعهم وأبصارهم فلا سبيل لهم لردها فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسول الله والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه قل أريكم من أبل الله سمعكم وأبل أصاركم قدم على قلوبكم ما يقول الله يأتيكم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم واعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا من من معبود بحق ياتيكم بما فقدتموه من ذلك تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها قل أرأيتم إن آتكم عذاب الله فجأة أو جهرا هل القوم الظالمون؟ قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يهلك بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله ولا ينجو إلا المؤمنون بالله المتبعون لرسله وما مسلم بصري إلا وشينا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 والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بما كانوا يبصرون والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله فلو لم يخرجوا عن طاعته فامتثلوا الأوامره وكفوا عن نواهيه لما أصابهم العذاب قل لا أقول لكم عنهم الله ولا أعلم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أقول لكم إن عندي خزائن الله إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت ولا أقول لكم إن أعلم من الغيب إلا ما أطلع الله من عليه من الوحي ولا أقول لكم اني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله لا أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به أفلا تتفكرون أيها المشركون فيما حولكم من الآيات وأألم يغنم لنا خوفون ان صوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليست لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن ولا تقر من وجهه ما عليهم حسابهم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين يعبدون الله أول النهار وآخره مخلصين له العبادة لا تطردهم لتستميل أكابر المشركين ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء إنما حسابهم عند ربهم وما عليهم من حسابك شيء إنك إن طرتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله فوائد من الآيات أولا الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء ألبث ومهمتهم التبليغ فهم لا يملكون تصرفا في الكون فلا يعلمون الغيبة ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك ثانيا اهتمام الداعية باتباعه وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يتغون سوى الحق فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول هؤلاء كذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلنا بعضهم غنيا وجعلنا بعضهم فقيرا فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين أهؤلاء الفقراء من الله عليهم بالهداية من بيننا لو كان الإيمان خيرا ما سبقون إليه فنحن أهل السبق أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون بل إن الله الله اعلم بهم فاذا الذين يؤمنون بالرسل قلنا سلام عليكم كما رزقكم على نفس الرحمه انه من جاءك أيها الرسول الذين يصدقون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشرهم بساعة رحمة الله وقد أوجب الله على نفسه الرحمة إيجابة فضل فمن ارتكب منكم نعصية في حال جهل وسفهم ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله فإن الله يغفر له ما ارتكبه والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وكذلك نحصل الأذيات ولتستدين سبيل المجرمين وكما بينا لك ما ذكر نبين القرآن لإظهار الحق والعمل به وليضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه قل من الذين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 الحق وهو خير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى وأنتم كذبتم بهذا البرهان ليس عندي ما تستأجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها إنما ذلك بيد الله فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده يقول الحق ويحكم به وهو سبحانه خير الفاصلين بين الحق والباطل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لوضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم لهم من يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حقهم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 هو اللوح المحفوظ فوائد من الآيات أولا الله تعالى يجعل العباد بعضهم تتنة لبعض فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان والكفر والإيمان ليس منوطا بساعة الرزق وضيقه ثانيا من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه ثالثا على الدعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه رابعا إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له وسعه علمه في ذلك وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء, شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله. وهو الذي يتوقف من الليل وعلى من yeah الله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاط نشاطكم ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي اجال حياتكم المقدرة عند الله ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه وهو فوق ويرسل عليهم حتى إذا جاء الموت رسلنا وهم لا والله هو القاهر الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه وملك الموت وأعوانه لا يقصرون فيما امروا به ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيه وهو أسرع الحاسبين فإنه يحاسب الجميع في يوم واحد قل من يوجدهم من غرمات البر والبحر تبعونه تضرعا وخفية فإن أم جاءنا الذين نكونن من الشاكلين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 وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مريت في أنه من عند الله قل لهم أيها الرسول لست عليكم برقيب على أعمالكم فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد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 وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فلا تقعد معهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا وإذا أنساك الشيطان وقعدت معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تقعد مع هؤلاء المعتدين فواعد من الآيات اولا اثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ ثانيا الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك فيسألون الله تعالى وحده ثالثا إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر رابعا عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال أقلاعهم عن ذلك وما على ذلك جموع حسابهم وليس الأمر على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حسابه هؤلاء الظالمين من شيء وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيامتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه وذل الذين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 ليس لها من دون الله ناصر تستنصر به ولا شفيع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها اولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوا من المعاصي لي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم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 قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق وقد أمرنا الله أن نسلم له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل وأمرنا بتقوى الله بابتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازهم على أعمالهم وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم نقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينتهي في عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم القوي وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والارض بالحق يوم يقول الله للشيء كن فيكون حين يقول يوم القيامة قوم فيقومون قوله الصدق الذي سيقع لا محاله وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية عالم ما غاب وعالم ما شوهد وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير الذي لا يخفى عليه شيء فبواطن الأمور عنده كظواهرها فوائد من الآيات اولا الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير ثانيا من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودة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 فأظلم عليه الليل أخذ يجادل قومه ليستميلهم عن الشرك إلى التوحيد وكان قومه يعبدون النجوم فرأى كوكبا فقال مناظرا قومه ومستدرجا إياهم هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب لأن الإله الحق حاضر لا يغيب إذ من عقائد قومه أن الآلهة عندهم لا تتحول ولا تغيب فاحتج عليهم بما يعتقدون من باب التنزل مع الخصم وحين رأى القمر طالعا قال القوم على سبيل الاستدراج لهم هذا ربي فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لا من القوم الضالين عن دينه الذين يعبدون معه غيره فَلَمَّا وَرَشَ الثَّلَاثَةَ وَالْيَمِينِ قَالَ لَا نُقْبِلُ فَلَمَّا وحين رأى الشمس طالعة قال لقومه على سبيل الاستدراج هذا الطالع ربي هذا الطالع أكبر من الكوكب والقمر فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سالوه ما تعبد إذن فقال إني <تصفيق> وجهي إني اخلصت ديني لله الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص ولست من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره <تصفيق> خاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست أخاف من أصنابكم فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله فما شاء الله كائن ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمن بالله وحده وكيف أقافنا أشرطتم ولا تقافنا أنكم أشرطتم بالله ما لم ينسل عليكم سلطانا فأي الفريقين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 أولاهما فاتبعوه وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين فوائد من الآيات أولا بيان قصة مناظرة إبراهيم لقومه وما فيها من الدلائل القوية على إثبات تفرد الله تعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية ثانيا جواز المناظره واستخدام الحجج العقلية لإلزام الخصم ثالثا جواز اختلاق المواقف المتوافقة مع قناعات المخالف ثم الاستفادة منها لدفع المخالف للرجوع للمسلمات التي يؤمن بها ثم الانطلاق منها لتقارير قضايا العقيدة الذين, آمنوا الأمن وربهم الذين صدقوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانه بشرق لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية وتلك الحجة التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم من أفول الكوكب والقمر والشمس هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها واعطيناه إياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده له ويعقوب من هذينا We mm -hmm. are <laughs>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 وذكرى ويحى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين. ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإلياس عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسولا. وإسحاق ولياس ويوسف ويوهان فكلنا تقبلنا على العالمين من الآية أربعة ثمانية. اللي بس الشرح والتفسير ووفقنا للطريق الحق من درية نوح كلا من داوده يعني داود مجرورة صح بس لأنه ممنوع من الصرف نصبت وابنه معطوف عليها سليمان وأيوب بح ممنوع من الصرف ويوسف ممنوع من الصرف وموسى وأخاه ولا وأخيه مجرورة ليش؟ معطوفة على مجرور طبعا في قول أنه هذا يلزم الألف لكن احنا المشهور أنه واضح؟ ما شو أخيه؟ معي ولا لا؟ أخاه هو على إيش؟ صحيح أخاه معطوف على مزور أخي الله مزور أخي الله أخي الله لأنه هي معطوفة على داود والله أعلم إذا أحد عنده شيء في واضح واضح شيخ يعني هو الأسماء الخمسة هذه ترفع بالواو تنصب بالألف تجرب الياء فلو قال مثلا داوده بتصير أخوه يعني في النهاية لو قال داوده بتصير أخاه لكن هذه من داود مجرورة فمعطوفة على مجرور فتكون مجرورة بالياء والله عنه قرأت الآية عيدة معنشة 85 وزكريا وزكريا ورحيا وعنسى وإياسة لهم من الصالحين ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام, أو عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسوله وياسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ووفقنا كذلك إسماعيل وليسع ويونس ولوطا عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رسيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين أبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم بأصراط مستقيم ووفقنا بعض بآبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. ذلك لقال الله به من يشاء من عباده ولو حشره لحبط عنه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 أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين عطيناهم الكتب وعطيناهم الشكمة وعطيناهم النبوة فان يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيئنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها بل هم مؤمنون مستمسكون بها وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يا مشايخ نرجع يعني ربما يقار ربما هذا احنا, إحنا مشينا على العطف يعني واخيه لكن لو قلنا واخاه يعني واخى من موسى طبعا ووفقنا اخى موسى واضح يعني تكون مفعول للفعل الاول يعني هذا عوجه يعني عدم الضغط اولى واضح تكون مفعول به للفعل وفقه لكن يعني الظاهر العطف كله معطوف على بعضه يعني والله يعني وأخيه وأخي موسى او أخاه على انه وفقنا اخا موسى ما في خطأ يعني هذه وجهات نظر فاحنا لا نخطئهم، يعني انا إذا خطات أستغفر الله ونرجع نعم أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا فاتبعهم وتأسى بهم وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إدلاغ هذا القرآن جزاء فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراق المستقيم الطريق الصحيح فواعدوا من الآيات أولا من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة حين يفزع الناس ثانيا تقرر تقرر الآيات،, تقرر الآيات أن جميع من سبق من الإنبياء تقرر الآيات أن جميع من سبق من الإنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم ثالثا الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة رابعا الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد وما الله قدره تَيجَ <تصفيق> رَبِّهِ مُوسَى نُرِيهُ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 طال حتى يأتيهم اليقين وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارك الأرض ومغاربها حتى يهتدوا والذين يصدقون بالحياة الآخرة يصدقون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا.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 بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بالدعاء النبوة والوحي وانزال مثل ما انزل الله وبسبب تكبركم عن الايمان بآياته لو ترى ذلك لرأيت امرا فضيعة وَلَقَدِ قالوا لهم يوم القيامة ولقد جئتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة كما أنشأناكم أول مرة حفاة عرات غرلة وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم وما نر اليوم معكم أصنامكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله فواعد من الآيات أولا إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم ثانيا أعظم الناس كذبا وفريا هو الذي يكذب على الله تعالى فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرا عليه دليل صحيح ثالثا كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا ويحاسب وحده إن الله ثالث الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله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 وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش يستريح من تعابهم في طلبه في النهار وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر ذلك المذكور من بديع الصنع تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم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 وهو الذي أنشاء من نفسه واحدة أنت مستقر ومستودع قد وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون فيه وهو أرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه وهو أصلاب آبائكم قد الآيات لقوم يفهمون كلام الله وهو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 يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما انظر أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه شين ينضج إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يصدقون بالله فهم الذين يستفيدون من هذه الأدل والبراهين فيا ايها وخلقهم سبحانه وتعالى صيّر المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد خلقهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد ونسبوا له جهلا منهم بنينة كما فعلت اليهود بعزير والنصار بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل فديعوا السماوات والأرض وإذا فديعوا السماوات والأرض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 تخلق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر دليلا على انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية أمر ظاهر المشاهد ثانيا الاستدلال ببرهان الحركة حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها دليلا على انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية أمر ظاهر المشاهد أيضا ثالثا بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره وهو خالق كل شيء فاعبدوه وحده فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ لا الأبصار وهو, يدرك الأبصار وهو اللطيف الطبير. لا تحيط به الأبصار وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم. <تصفيق> قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعل لها فضرر ذلك مقصور عليه ولست, عليك ولست عليكم رقيبا وحصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم وكذلك أصرق الآيات وليقولوا درست ولمبينه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 لا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه باستر حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زيننا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شر فأتوا ما زيننا لهم منه ثم إلىه فأتوا ما زينا لهم منه ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه قبلها فأتوا ومشلأتوا ما زينا لهم منه ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه لا التي بعدها وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها لأن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارا يتخبطون فوائد من الآيات أولا تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسخه عقيلة الجبر وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم ثانيا ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية معجزة من عند نفسه أو متى شاء بل ذلك أمر مردود لله تعالى فهو القادر وحده على ذلك وهو الحكيم الذي يقدر نوع المعجزة ووقت إظهارها ثالثا النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين رابعا قد يحول الله عز وجل بين العبد والهداية ويصرفه ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعه عقوبه له على اختياره الكفر والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا